لا تحقر من المعروف شيء افعل المعروف كله اي معروف تعرفه اعرف افعله اي معروف تعرفه افعل. وجدت علبة في الطريق تؤذي الناس ام يمكن يمكن وجدت واحد يريد ان توصله اوصله يمكن وجدت إنسان مكروب فرج عنه فرج عنه وجدت إنسان يحتاج منك أن تبتسم في وجهه ابتسم وجدت إنسان تستطيع أن تشفع له اشفع ركعتين في الضوحة لا تحسب أنها هينة زبيدة زوجة هارون الرشيد أختم بهذه القصة صنعت مشروع عظيم مشروع عظيم جدا أسقط الحجيج في ميناء ميناء ما كان فيها سقيا فعملت لهم عين طويلة لكي يسقى الحجيج سميت عينه عين زبيدة معروفة في التاريخ عين زبيدة ماتت زبيدة رحمها الله وما زالت موجودة أنا لا أعرفها، بس ما زالت موجودة؟ نعم، ما يقولهم الإخوان نعم. المهم رؤية سبيت رحمه الله في المنى. فقيل لها ما فعل الله بك؟ قالت غفر لي، غفر لي. فقل فقيل لها بالعين التي عملتيها؟ قالت لا والله العين وما العين؟ إنما بركعتين في جوف الليل كنت أحافظ عليها شفت ما حاجة ما, ما تتوقع ركعتين في جوف الليل أحد أحد الدعاء رؤية في المنام وهو داعي ومعروف فقيل له ما فعل الله به أضحك. قال فوق فوق فوق هكذا قيل بدعوتك قال دعوتي إنما بريالات تصدقت بها ما سبحان الله ما تعرف يا أخي لا تحقر من المعروف شيء افعل كل المعروف كل وقت كل وقت تعرف فيه معروف تعمل يعمل اعمل ما تخسر شيء فإنك لا تعلم ما هو العمل الذي سيغفر لك به يمكن ما ندري يمكن ربنا غفور ولا ما هو غفور شكور ولا ما هو شكور أسأل الله أن يدخلنا بهذا المجلس الجنة أسأل الله أن يدخلنا بهذا المجلس بالذات بفضله وكرمه وشكره الجنة أسأل الله الله أن يشكرنا على هذا المجلس أسأل الله أن يشكرنا ويبارك لنا ويصلح لنا باقي أيامنا أسأل الله أن يثبتنا على السنة ويحببنا في السنة ويعيننا على نشر السنة ويرزقنا العمل بالعلم قلوا آمين اللهم إنا نشكرك أن فقهتنا في أسمائك فزدنا فقها وعلمًا وعملا يا رب العالمين وصلوا على نبيكم عليه الصلاة والسلام. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.